وَكَمْ ملك مَّلَكٍ كَرِيمٍ قَدْ صَعِدَ إِلَيْكَ بِعَمَلٍ طَيِّبٍ أَنتَ مَعْغِنَاكَ عَنَّا تَتَحَبَّبُ إِلَيْنَا بِالنِّعَمِ وَنَحْنُ مَعَ فِطْرِنَا إِلَيْكَ وَفَاقَتِنَا نَتَمَقَّتُ إِلَيْكَ بِالْمَعَاصِي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 وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فصرف عنا وعن المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فافع عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم يا إلهنا إلهنا وما لك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 اللهم حرِّم وجوهنا على النار اللهم على النار اللهم قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار فادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم اعترق رقابنا ورقاب والدينا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 إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران يا سميع الدعاء اللهم ربنا عز جارك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 اللهم أنجي المستضعفين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في سوريا وفي بورما وفي مصر برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو